الذيَّينَ يَقولُونَ رَبّنَ إِنَا آممَ فَغْفِ لَنادُُ بَنَا وَقِنَ عَذاابًا النَّ ي الصَّادِرينَ والال الصادِتِينَ وَالقانثينَ وَْمُ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 قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وما انتم من المشركين وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا